نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى الناس وأنزل الفرقان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 قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبسالم هذا قد كان لكم آية في فئتين التقت فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم ومثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار وَجِنَّ لِلْنَّاسِ حُبُ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَاطَرَةِ مِنَ الْذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ دنيا والله عنده حسن المآب والآنبئكم بخير من ذلك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 فإن حادوك فقل أسلمت وجهي لله وَمَن تَبَعَنَ وَقُل لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمْمَيْنَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِن أَسْلَمُوا فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ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 وما عملت من سوء تَوَدُّ تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 إن الله اصطفى آدَمَ ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم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 إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلم الكتاب والحكمة والتوراة والإن وَرَسُولٌ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جَعَلْتُكُم بِآيَةٍ مِن رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِنَ الطِّينِ كَهَيَّةِ الطَّيْرِ فَأَنْفُقُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ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 ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيشى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممتدين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 وما من إله إلا الله وإن الله لَهُ العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين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 وَأَذَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّنَكُمْ وَمَا يُضِلُّنَ إلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْرُونَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَن تُمْ تَشْهَدُونَ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 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنت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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ النَّبِيِّنَ لَمَا أَتِيْتُم مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُوا النَّبِيِّ وَلَتَنْصُرُنَّهُ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 129. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهلوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين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 فمن اتَرَى على الله الكذب من بعد ذلك فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِنَ الْتَّابِرَاهِمَا حَنِيفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِنَاتِلَ الَّذِي بِبَكَثَ مُبَارَكٌ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَةٌ بَيَّنَتُ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا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 وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ نَّوْئِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ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 وَإِنَّ قَاتِلُكُمْ يُوَلُّكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُصَرُونَ غُرَبَتْ عَلَيْهِمُ الْدِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ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 من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين 110. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يأنونكم خبا له والذماء عندتم قد بدت البغضاء من افواههم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم أكبر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 إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدل وأنتم أذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألي يكفئكم أي يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة المزددين. فَلَئِنَّ تَصْبُرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّفَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلاَفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُم بِهِ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا قائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون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 استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنة تجري من تحتها الانهار خالدين فيها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 كم شعادا، والله لا يحب الظالمين، وليوم الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم ما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمننون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون وما معمد الا رسول قد خلت من قبلهم الرسل اف ان مات او قتلا قلبتم على أعقابكم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 ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنرز الشاكرين وكأي من قاتل معه ربيون كثير فما وهلوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين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 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ومأواهم النار وبئس مسوى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه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 من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لن تلوه ولو كنت فضا غريض القلب لن من حولك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 ثمّ تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَانَ اللَّهِ كَمَا بَأَوْ سَخْطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَاتٌ عِندَ اللَّهِ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 ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنا هذا قل هو من عند أنفسكم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 قُلْ فَدْرَأُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءُ النَّدَ رَبِّهِمْ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 وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُتِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِيمٌ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 والله بما تعملون خبير لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقد له الأنبياء أبي غير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق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 كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن جحزح النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الوروب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 بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا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 لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات